لجعلنا لمن يكفر من الرحمن بيوتهم سقفاً من فضة من فضة ومعاريج عليها يظهرون و لبيوتهم أبواباً و سرراً عليها يتكئون و وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لِقَيْضَ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبأرسل قريني ولئن فَعَلَكُمُ الْيَوْمَ الظَّلَمُ تُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمْ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ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 لَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَخُذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا نلقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة قترين فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا فوين للذين ظلموا من عذاب يوم من أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ لا أعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّهُ مُبْرِمٌ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له منك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون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 كذلك وأورفناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشارين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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعثلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميد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 لا نم ولا يغني ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أulia وله عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُسْتَقِيمِينَ هَٰذَا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم, سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض من الحق ولتجزى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 ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة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 للله زوا وغرتكم وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبر في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم